لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد على نعمه بلوغ رمضان ولك الحمد على نعمه بلوغ رمضان ولك الحمد على نعمه الصيام وعلى نعمه القيام اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت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 شكرا على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب اليك لا منجا ولا ملجأ لنا منك الا اليك اللهم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 من كل إثم ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عن التقصير والآثام لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وساينا مشكوره اللهم يا ودود ويا ودود يا عرش المجيد يا فعالا لما يريد يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله كل حي ارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا لوتر اغفر لنا ما اطلعت عليه عيناك وخفي عن عيون اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه عيناك وخفي عن عيون الناس. الناس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤفر علينا اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من أمر بالإحسان للوالدين فَقُلْ كُتُبَ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللَّهُمَّ مَجْعَلْنَا لِوَالِدِينَا مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَاجْعَلْنَا لَهُم مِّنَ الْبَارِّينَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِرّهُمْ أَحْيَاءً اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك اللهم أطل عمره وأحسن عمله ووسع رزقه وبارك له فيما أعطيته ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره اللهم فأنزل على قبره شآبي بر حماك اللهم وسع له في قبره اللهم إن كان منعما فزده نعيما وإن كان غير ذلك فوسع له في قبره اللهم وافسح له اللهم وافسح له مد بصره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في اعمالنا وأعمارنا وأولادنا وذرياتنا وأموالنا وعافيتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك وارزقنا من حيث لا نحتسب وارزقنا من حيث لا يا فارج الهم يا كاشف الغم اكشف هممنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وعافي مرضانا وعافي مرضانا وعافي مرضانا اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم اللهم ارزقهم الصبر والرضا يا منان يا بديع والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إن إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا فاعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في الأوطان والدمور وأصلح اللهم الأئمة وولاة الأمور واجعل هذه البلاد آمنة بأمنها شامخة بإيمانها اللهم أقم علم التوحيد والسنة في ربوع الأرض يا رب العالمين اللهم أدم الأمان على ربوع الأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم الأمن والأمان على أرض الإسلام اللهم احفظنا من شر التنازع والفتنة والشطاق واجمع كلمتنا على ما تحب وترضى ربنا وسيدنا ومولانا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا يا ربنا من أهل الحوض والشفاعة واغفر لنا يوم تقوم الساعة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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين